بسم الله الرحمن الرحيم. ألفنا <تصفيق> من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت التوراة والإنجيل.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 منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وَهَبَ لَنَا مِن نَّعْمَتِهِ كَرَمًا إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا سترون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد قد كان لكم آية في فئتين فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأني الأبصار زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطر المقتطرة من الذهب والفضة والخين المسومة والأنعام والحرب ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده حسن المال